استمع إلى الجمل وقرأها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور تنقسم الرياضة إلى نوعين الرياضة الساكنة والرياضة المتحركة رفع الأثقال نوع من أنواع الرياضة الساكنة السباحة نوع من أنواع الرياضة المتحركة عندما تمارس رياضة المشي والجري يجب أن تبدأ ببطء أحب ركوب الخيل والتسلق في الجبال أفضل كرة القدم على كرة السلة